فتوى, فتوى, فتوى, فتوى رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشف وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشف فالذهاب للسحرة لا بأس به فما الجواب؟ أنا مكها راجوس رسولها عندنا الرا بن وكا صدق ما يقول فقد قال ربيام صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الله خير الله خليش لنا من سحر أو سحرة الله أو تكهن أو تخيلا لا, لا خلاص الحديث الآخر ثلاث ولاة من جنة الخمر وقاطعوا رحم مصدقون بالشهر الواجب على المسلم الحذر من ذلك وأن يقرأ القرآن ويزهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويشرب به الشفاء والعافية يلجأ إلى الله في سجود وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة يشرب به الأكوش أما الذهب العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة منهم مع سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وهو يرقي أحد المرضى بسم الله الله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم لك على محمد وعلم. الحمد جار لله رب الرحمان في ذلك اليوم فيا ثنا ابو الضياء يا الذي لا نجعله مر الموضوع يا ربي يا مولانا تواري بسم الله الحمد لله رب العالمين فرحمان الرحيم مالك يوم الدين فيا ثنا ابو الضياء يا خنا السراط الذين آمت عليهم غير مضوب عليهم ولا الظالمين الحمد لله رب العالمين فالرحمن الرحيم مالك يوم دي فإياك العبد وأياك نستعين فهدنا السراط ونستعين السراط الذين آمت عليهم غير مضوب عليهم ولا اللهم هذه ببأس رب الناس فوشي عند الشاب الاشاع الاشاع رب الناس هذه البأس وشي عند الشاب الاشاع الاشاع الاشاع فوشي عند الشاب رب الناس هذه البأس وشي عند الشاب الاشاع الاشاع الاشاع الله يا من كل شيء قيئ الناس او عين حاز الله يرحمه الله يا قيئ من كل الناس عين حاز الله بسم الله شرقيهم كل شيء فمن شر كل الناس أو عين حازم الله يشفي بسم الله فما شاء الله ولا يصل الله فما شاء الله ولا يصل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فما شاء الله ولا الله ولا حول ولا بالله شاء الله وما لم يشرف ولا حول ولا فما شاء الله فما لن يشألكم ولا أبوكم شاء الله أبو أبو. فالله فالله فالله فالله فالله فالله الله قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير